بسم <الإسم> الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القلق وما أدراك ما ليلة <الكرق> ليلة القدر خير من ألف شهر تنذر لا امن لي